على زين من سكن طيبا وخيم في زارون قلبا صلى الله على زين الوجود من Já muha imínu, já Ya Mugaybinu, ya Salaamu, ya Salaamu Allah Allah Wa alayhi ندمورم عليه صالاً وان كان باليوم لنا اوفى Ya Rabbi Rabbi anzilna bi firda sinna dance in ma'am ma'am ma'am ma'am ma'am Máš tady ربي ربنا ارزقنا اتباعا بالعبين ربنا ارزقنا وحسنا بالخيطة ربنا ارزقنا نا عنبي يحيي رزقنا بالخير Oh,